وما يعوج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع يولج الليل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 فذه قُنِقُ الله قَرربًا حَسَن فَيبع فَمونَ فَيبَع فَهُلَهُ وَلَهُ أَجررُ كَريم يَمَ تَ رَم مِنينَ وَالمُؤِنَاتِ السَّعَورُهُ بَيْنَ إذهِم وَبأَمَانِهِ بشْرَاقُم اليَومَجََّ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 آتِينا قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أولا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 الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا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 باب من نصيبه في الارض ولا في انفسكم ولا في انفسكم الا في كتاب من قبر انذرها ان ذلك على الله يسير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 وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مَن نَّبُوَّةً وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْ فاسقون. ثم قفينا على آثانهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رعفة ورحمة وَرَهْبَانِيَةً بِتَذَعُونَا مَا كَتَبْنَاهُ عَلَيْنَا إِلَّا بِطِغَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ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 قَيدُرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ